لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفترع ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون